وَالسَّابِقُونَ لَوْ أَلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَلَوْ صَالِحُ الَّذِينَ تَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَرَضُوْ عَنْهُ وَأَعَدَ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجِرِي تَحْتَهَا لَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَالكَ الْعَظِيمُ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 وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ أن حَقٌّ أَنْ تقوم فِيهِ فيه رجال يحبون آية طهر والله يحب المطهرين أَفَمَنُسِسَ بُنْيَانُهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنُسِسَ بُنْيَانُهُ عَلَى شَفَاجُرٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ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 يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا وعذرا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومنوفا بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم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 فَرَمَ ما تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ ما مَّا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلَا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 ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف الرحيم و على الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم لرضوا بما رحبت حتى إذا ضاقت عليهم لرضوا بما رحبت و ضاقت عليهم أنفسهم و ظنوا ألا ملجأ من الله إلا إلي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 ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطئون وَلَا يطئون موت أي يغض الكفار ولا ينالون من عدو النيل إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين.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 وَأَمَّا الذين فِي قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة لا وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ أَلَا يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ لَقَدْ جَاءَكُم رَّسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ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 اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا نُوحِي إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَن الناس النَّاسَ وَأُبَشِّرَ الَّذِينَ آمَنُوا وَأُبَشِّرَ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنْ هَذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ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 وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ نُفَصِّلُ لِأَئَاتِنَ قَوْمٍ يَعْلَمُونَ إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم, يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم لنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواكم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا بِقُرآنٍ غَيْرِهَا غَيْرِ هَذَا قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا آتِي بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدَلِهِ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 فَمَن ظَلَمَ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قلت نبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشتكون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولو لا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون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 فاختلط به نبات الأرض مما ياكل الناس ولا نعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت, وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أتاها أمرنا ليلن أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بلمس كذلك نفصل لايات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام